الرحمة فيض الرحمن وقنات الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض, ورياض الجنة للعاني الرحمة روضتنا الكبرى وطريق المؤمن لليسرى فانهل من فيض معاني وافرح وفرح بالطاعة والبشرى وفرح بالطاعة والبشرى الرحمة منهجها السنة نبراسا يهدي للجنة القدوة فيها سيدنا رسول الله والمنة القدوة فيها سيدنا رسول الله ان القدوة فيها سيدنا رسول الله هو المنّه القدوة فيها سيدنا رسول الله هو المنّه رسول الله هو المنّه الرحمة وسط واصول وصحابته هدين ورسول وسلام بالدنيا والعفو لدينا مأمول والعفو لدينا مأمول.